رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الحديث رواه الإمام الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث التاسع عشر من مجموعة الأحاديث التي اختارها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وعنون لها بقوله جامع العلوم والحكم أي هذا الكتاب الذي يجمع الأحاديث الموسومه بأنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومعناها الأحاديث التي تجلت فيها بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيها اعجاز الله جل وعلا لنبيه ويعطاءه لنبيه هذه الخصوصية لان جوامع الكلم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله بها كما جاء اعطيت خمسا وفي بعض الروايات ستا لم يعطهن احد قبلي ومنها قوله وأوتيت جوامع الكلم بمعنى أنه يأتي بعباره يسيرة من حيث التركيب لكنها عظيمة من حيث المعنى يندرج تحتها معنى كبير هذا معنى جوامع الكلم وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو وصيه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس وهذا الحديث يدلنا على فضل ومنقبه ومزيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك مع أنه كان غلام وعبد الله بن عباس يعني بلغ من السن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسير فانه كان في حجة الوداع يعني الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين أو بثلاثة أشهر كانت سن عبد الله بن عباس تجاوزت العشر سنوات لأنه كان غلاما ختينا يوم أن كان في الحج يعني في أيامي في تلك الأيام كان قد ختن وكانت العرب من عادتها انها لا تختن الغلام الا اذا ناهز الاحتلام يعني اوشك ان يحتلم كأنه لم يبلغ الحلم لكنه قريب منه وهذا يعني يقدر ما بين العاشرة والحادية والثانية عشرة من العمر لكن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حريصا على العلم، غلاما فطنا ذكيا، وفقه الله جل وعلا لنيل شرف ودرجة ومكانت بز بها كثيرا من أصحابه. فهذا عبد الله بن عباس ولما يبلغ الحلم وكان طفلا حرص على ان يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيفيه صلاه الليل يريد ان يصلي الليل مع النبي عليه الصلاه والسلام فجاء الى بيت خالته وخالته ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها سنة فتح مكة يعني في السنة الثامنة من الهجرة فإن قلنا إن هذه الحادثه وقعت ما بين السنة الثامنة والسنة التاسعة قال جئت وبدت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث الهلاليه اراد ان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه فراش وثير ولا ورف خاصه بالضيوف وانما هي وساده واحده يقول فنام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونا في طول الوساده ونمت في عرضها اما عند راسهما او عند رجليهم ولما احس عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام هما أن يقوما آل ليصلي الليل بادر بادر وأحضر لنبي الله صلى الله عليه وسلم وضوءه ليتوضا وتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قام عبد الله بن عباس يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فجئت ووقفت عن يساره وقفت عن يساره فأخذني ودار أدار بي وأوقفني عن يميني، وهي سنة تعلمها الناس بسببي وببركتي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن الاثنين إذا صلى يا جماعة يقف أحدهما المأموم يقف على يمين الإمام. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وصلى وكذلك استدل بهذا اهل العلم على ان صلاه الليل يشرع فيها الجماعة يجوز لمن يريد ان يصلي بالليل أن يصلي يا جماعة وهذا ليس خاصا برمضان أو بالتراويح أو بالقيام لأن هذه الفعلة وقعت في غير رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعبد الله بن عباس صلي لوحدك وأنا أصلي لوحدك وإنما صلى به اماما وعبد الله بن عباس ربي الله تعالى عنه ماموما فهو من الأدلة التي يستدل بها على مشروعية صلاة الليل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وعبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى معه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما هيا له الوضوء وبادر دعا الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لصالح ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما وصفه اهل العلم انه ترجمان القرآن يعني احسن افضل اعلم انسان يعرف معاني القرآن ولذلك لما ولي عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة بعد ثلاث سنوات من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحضر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مجلسه مع كبار الصحابة، وكثير من كبار الصحابة رضوان الله عليهم لهم من الأولاد أكبر من عبد الله بن عباس. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اكبر من عبد الله بن عباس يعني من حيث السن وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما اكبر من عبد الله بن عباس وهكذا قس على هؤلاء لكن عمر كان يحضره وكان بعض الصحابه رضوان الله عليهم يعني أخذ في خاطره عمر يحضر في مجلسه عبد الله ابن عباس وهو طفل وهو ولد صغير بالنسبة لكبار الصحابة رضوان الله عليهم منهم عدد من المبشرين بالجنة ومنهم من شهد بدرا وأحد والخندق و المشاهد كلها، لكن عبد الله بن عباس ما حضر شيئا من ذلك، ولا معركة من المعارك، ومع ذلك كان يقدمه، فكأنهم أرادوا يعني أن يكشفوا هذا الأمر الذي وجدوه. حتى لا يكون في خاطرهم شيء ولعل عمر رضي الله عنه ينتصح فقالوا له يعني انت تحضر معنا عبد الله بن عباس وتحضره المجالس العلميه والنقاش وهو طفل ولنا اولاد اكبر منه فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه الا انه يعني اقام لهم الدليل واقام عليهم الحجه وبينما هم في يوم جلوس معه رضي الله عنه فقال لهم اخبروني عن قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أخبروني عن هذه السورة عن هذه الآيات إيش تدل على ما تدل وفيما نزلت فقالوا أو قال بعضهم رضوان الله عليهم هذه الآية فيها بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الله نبيا بأنه ينصره وبأنه يدخل الناس في دين الله وبأنه يظهر الإسلام وبأنه وبأنه يعني من أمجاد الإسلام وبعد أن فرغوا واقر بعضهم بعض فيما قالوا التفت عمر رضي الله تعالى عنه الى ابن عباس وقال يا ابن عباس ماذا تقول وهذا ايضا زاد من يعني حيرتهم كيف بعد ما نحن نبين تسأل ابن عباس يعني ما عجب قولنا فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه السورة فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم الله ينعي نبيا يعني يقول له اديت المهمة وهي نفسك للموت هذا ما دلت عليه السورة هذا ما دلت عليه السورة وهذا ما أحسه أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن نزلت هذه السورة انتحى وجلس يبكي فقال عمر رضي الله عنه صدق ابن عباس لهذا أنا أجلسه معكم لولا أنه مزكم بالعلم نعم هو لم يقاربكم بالسن لكنه وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بلغ هذه المرحلة من العلم لأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله ألقى فيه او استجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل نعم الدعوة لها اثرها لكن ابن عباس شمر عن ساعد الجد يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت انا وغلام نحوي من الانصار فقل تعال نكتب كل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا نسأل كبار الصحابة وأوساط الصحابة وصغار الصحابة ونساء الصحابة يقول حتى المرأة في خدرها نحاول نسألها ايش سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ونكتب ذلك وبعد أن فرغوا من كتابتي ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لصاحبه تعال نكتب ما يروى عن الصحابة آراءهم يعني وأقوالهم يقول فقال لي يا صاحبي هل تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك طب مو هذا الموجودين ما في داعي لأنك تكتب عنهم آراءهم هل تظن أن الناس يحتاجون إليك يوما يقول ومات لأن ابن عباس عاش إلى سنة 68 من الهجرة إلى سنة ستة 68 من الهجرة يقول فكان يلقاني هذا الغلام بعد يعني أن كبروا في السن وفاز ابن عباس رضي الله عنهما بالعلم فقال يقول نعم لقد حفظت وضيعته يعني انا الذي فعلت بنفسي ما فعلت ليتني فعلت مثل ما فعلت لانك اليوم اصبحت اماما وحجا ومرجعا للصحابه وللتابعين رضوان الله تعالى عليهم هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذل واجتهد وتعلم ووافق أن تأيد ذلك كله بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له فلا يستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يردفه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحبب إلى أقربائه وأبناء عمه ومواليه يكرمهم فيردفهم وراءه اذا ركب الناقه خاصه اذا كان في سفر او كان في مجال عباده وقد ذكرت لنا كتب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه لما نفر من عرفه الى المزدلفه اردف وراءه حسامه بن زيد حبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما ومن المزدلفه الى منن اردف وراءه الفضل بن العباس وصادف أن كان في المدينة وركب وأردف وراءه من؟ عبد الله بن عباس لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول فيه عبد الله بن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف وراءه معاذ وكان صلى الله عليه وسلم من عادته اذا اردف وراءه من يردفهم يعلمهم بل كان يعلمهم الامور الهامه معاذ بن جبل رضي الله عنه لما اردفه وراءه علمه قال اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد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 قال له والله يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا علمه وهنا في هذا الحديث يقول لابن عباس يا غلام لأن ابن عباس ذاك لا يزال غلاما يعني لم يبلغ درجة او مرحلة البلوغ لم يصل رجل لم يكن رجلا وفي بعض الروايات قال له يا غلين يا غلين تصغير لغلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده امامك وفي بعض الروايات تجده تجاهك وفي بعضها تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وفي هذه الرواية اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى اخر هذا الحديث هذا سبب ورود هذا الحديث وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما معدن من معادن العلم ولذلك انطبع هذا الحديث في ذاته وفي نفسه وكان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء في بعض الروايات كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يركب وراءه على دابتي فقال يا غلام اني اعلمك كلمات اي تعلمهن واعمل بهن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 وعلى الإنسان أن يكون معتمدا على الله جل وعلا في كل أحواله قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي يعني هذا الحديث رويا من طرق كما سيبين الإمام ابن رجب لكن جاءت رواية أخرى لها نفس المعاني وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله ذي الرخاء يعرفك في الشده واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك يعني الشيء الذي لم يكتب لك لا يمكن ان ياتي او تحصل عليه واعلم ان ما أخطأك لم يكن ليصيبك ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب لأن الله سبحانه وتعالى قال إن فإن, فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرع هذا معنى أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرد وان مع العسر يسرع يتابع الإمام ابن رجب في بيان قضايا تتعلق بهذا الحديث أولها ما يتعلق بتصحيحه وتضعيفه وبرواياته المختلفه قال رحمه الله هذا الحديث خرجه الترمذي من روايه حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وخرجه الامام احمد يعني في مسنده ولا شك ان تخريج الامام احمد اسبق من تخريج الامام الترمذي لان الامام احمد من طبقه الشيوخ الامام الترمذي قال من طريق عبد الله بن المبارك قال وخرجه الامام احمد من حديث حنش ايضا مع اسنادين اخرين منقطعين ولم يميز أو يميز لفظا بعضها من بعض ما بين يعني وجوه الاتفاق والاختلاف في الالفاظ ولفظ ابيذي يا غلام او يا غليم اني اعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى يعني علمني قال نعم فقال يا غلا أو يا غليم ألا أعلمك كلمات يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلت بلى أي نعم قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله اجف القلم بما هو كائن فلو ان الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضيه الله لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى هذه رواية أحمد وهذه التي أشار فيها أنه يعني امتزجت الألفاظ ولم يميز بينهما كما هو الحال في روايتي الإمام الترمذي وعلق المحقق على رواية احمد قال ان احمد اخرجها يعني في مسنده من حديث ابن او في مسند ابن عباس وكذلك اخرج هذا الحديث ابو يعلى ابو يعلى في مسنده كل عن طريق يونس بن محمد يعني عن حنش قال ورواه الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك قال ورواه هو يعني الترمذي وابن السني من طريق ابي الوليد الطيالسي هنا كثيرا ما ينسب اهل العلم احاديث لابن السني وبالحقيقة إن ابن السني له كتاب مشهور أو له أو هناك كتاب مشهور منسوب إليه يسمى بعمل اليوم والليلة وابن السني في حقيقته إنما هو تلميذ للإمام النسائي وهو راوي كتب النسائي. سواء كانت السنن الكبرى أو السنن الصغرى أو عمل اليوم والليلة أو التفسير المنسوب إلى الإمام النسائي كلها من رواية ابن السنن وكثيرا ما ينسب أهل العلم الأحاديث أو هذا الكتاب إليه وهو ذي حقيقته للإمام النسائي. لكن هي في حقيقتها أكثرها كتاب الأذكار النووي لأنه من عمل اليوم والليلة الأول من ألف في ذلك يعني أو أشهر من ألف في ذلك الإمام النسائي لكن لما كان من رواية ابن السني نسب الكتاب لابن ابن السني فيقال رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وإلا ففي الحقيقة اليوم نحن لو نظرنا مثلا إلى مسند الإمام أحمد لو أخذت المسند أول ما تجد فيه يقول فيه قال أبو بكر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي فبعض الناس ينسب الكتاب لعبد الله كما نسبوا كتاب فضائل الصحابة قالوا إنه من تعليفي عبد الله والواقع أنه من تعليذي الإمام أحمد وهكذا بعض الكتب المنسوبة إلى الإمام، لكن لما اشتهر المسند، مع أن المسند فيه زيادات، لو رجعنا إلى كتاب المسند نجد أحياناً في المسند الواحد يعني في مواضع هناك أحاديث الإمام أحمد ما رواها ووقف عليها ابنه عبد الله. لكن من غير رواية أبيه فيلحقها في موضع المسند ويقول فيها القطعي حدثنا أو قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا يحيى بن معين أو حدثنا فلان يعني لا ينسبها إلى الإمام أحمد إلا أنه أدرجها في كتاب الإمام أحمد وهي التي تسمى بالزيادات ولذلك احيانا يقال اخرجه احمد في زياداته على المسلم وهكذا ابو بكر القطيعي تلميذ عبد الله ابن احمد هناك روايات وقف عليها لم يروي لم يرويها الامام احمد ولا عبد الله زادها على على ما في المسند وكان الراوي يرى انه يزيد واليوم لو رجعنا الى كثير من الكتب لرأينا هناك زيادات يزيدها الرابي لمناسبة ويكفي في ذلك الاسناد لانه عندما يرويها لا يرويها عن صاحب الكتاب وربما يمر بنا شيء منها في صحيح مسلم لأن إبراهيل ومحمد محمد بن سفيان له زيادات على وهكذا جل الكتب التي يعني ألفت في القصف العصور المتقدمة هناك زيادات وهناك روايات يعني زيادات يزيدها الراع التلميذ يزيدها الراوي يعني لكن يبين انها ليست من طريق شيخه قال هنا من طريق قال ورواه هو وابن السني من طريق ابن الوليد الطيالس ثلاثتهم يعني من ثلاثتهم عن الليث هنا عندنا قال ورواه الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك ثم قال ورواه يعني الترمذي هو وابن السني من طريق أبو الوليد الطيالسي ثلاثتهم يعني الترمذي وابن السني وأبو الوليد الطيالسي الثلاثة رواه هذا الحديث عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش ابن عبد الله الصنعاني واضح فالحديث مداره على حنش ابن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والسند فيه واحد قال وهذا سند صحيح قيس بن الحجاج روى عنه جمع وذكره ابن حدبان في الثقات يعني اذا فهو ليس بمجهول لانه قد قد يعني يعترض على هذا يقال قد يكون قيس بن الحجاج مجهول والامام ابن حدبان يوثق المجاهيل فأراد ان ينفي فقال لا قيس بن الحجاج معروف في أوساط المحدفين حيث روا عنه جمع من الرواة والمجهول عند علماء الحديث من لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين وقال أبو حاتم صالح وأبو حاتم هنا المراد به الرازي أبو حاتم الرازي والد ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل اذا فالحجاج أو فقيس فقيس بن الحجاج معروفهم في اوساط المحدثين حيث روى عنه عدد ووثقه ابن حزم حب ابن حدبانه وابو حاتم قال وصحح الترمذي حديثه هذا لأنه قال في الحديث هذا حديث حسن صحيح ويلزم منه الحكم على الرواة بأنهم ثقات قال وباقي رجاله رجاله ثقات رجال الشيخين غير عنش الصنعاني فمن رجال مسلم يعني اخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري وما دام الامام مسلم اخرج له الا فهو ايه ثقه هذا ما يتعلق بتصحيح الحديث قال قال وهذا اللفظ يعني الذي ذكره الامام احمد في مسنده اتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله والمراد بالشيخ هنا يعني وعزاه الى غير الترمذي واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده يرده الترمذي لان الرواية رواية الترمذي التي ذكرها اول وهي اقل يعني اي لانه هو رواه الترمذي ورواه غير الترمذي ولذلك قال وفي روايه غير الترمذي احفظ الله تجده امامك ثم ذكر روايه الامام احمد وقال انها اتم قال وهذا اللفظ الذي هذا اللفظ اتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه الى غير الترمذي واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده وهنا علق عليه المحقق بأن له رقم في مسند عبد بن حميد لأن المسند مسند عبد بن حميد موجود قال عن اسماعيل بن أبي ويس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن المثنى ابن الصباح عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال وكذلك عزاه ابن الصلاح صاحب المقدم المشهورة في علوم الحديث نعم وقلنا انه اراد به الترمذي قال وكذلك عزاه بن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل أربعين الشيخ رحمه الله ولعل المراد به الشيخ هنا النووي أراد به الإمام النووي لأن النووي اخذ كلام احد كتاب ابن الصلاح وزاد عليه ووفاه اربعين وجاء ابن رجب الحنبلي رحمه الله واتمه الى خمسين وسمى الكتاب بجامع العلوم والحكم والكتاب مشهور بأوساط أهل العلم بأنه منسوب للإمام النووي واسم الكتاب الأربعون الأربعون النووية فإذا المراد بالشيخ هنا يعني النووي قال وكذلك عزاه بن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل الأربعين الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حميد وغيره وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طرق كثيرة من رواية ابنه علي يعني علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم ومولاه عكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح أي فهؤلاء كلهم يتابعون حنشا ومن رواية عمرو بن دينار ومن رواية عبيد الله بن عبد الله وعمر مولى غفره وابن أبي مليكا وغيرهم كلها عن ابن عباس مما يدل على ان هذا الحديث تواتر عن مين عن ابن عباس نعم أنا سامع قال عمر مولى غفرة هو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص مولى غفرة وروايته عن ابن عباس المرسلة رواه الطبراني في الكبير فزاد في الاسناد بين عم بين عمر مولى غفرة وبين ابن عباس عكرمة لعلها يعني من الصحابيات لا ما اعرف عنها شيء وهنا المحقق جزاه الله خيرا بين من اخرج هذه الاحاديث فبين انها ان الطبراني اخرج معظمها في كتابه الكبير وكذلك الاجر والعقيل وابو نعيم في كتاب الحلية وابن ابي عاصم في كتاب السنة كل هؤلاء اخرجوا هذا الحديث ومنهم كذلك الطبراني والبيهقي وكذلك الحاكم ثم قال رحمه الله وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعان التي خرجها الترمذي كذا قاله ابن مندى وغيره وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب يعني شاهد لحديث ابن عباس وابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكذلك هذا شاهد وهكذا سهل بن سعد وعبد الله بن جعفر روايات اشار المحقق الى من اخرجها حديث علي بن ابي طالب لم يشر الى من اخرجه وأما حديث أبي سعيد فقال رواه الأجر في الشريعة وأبو يعلى في مسنده والخطيب في تاريخه لكن فيه يحيى ابن ميمون التمار وهو متروك وعلي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف وأما رواية سالم بن سعد فرواها السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى الدارقطني في الأفراد وكتاب السيوطي في الدر المنثور كتاب في التفسير بالماثور لكن احاديثه غير مسنده انما معزوه الى مصادر وقد اشار هنا الى انه في كتاب الافراد في الدار ورواه ايضا ابن, مردو ابن مردويه والبيهقي والأصبهاني في الترغيب وأما رواية عبد الله بن جعفر قال فقد رواها ابن عاصم في كتاب السنة إلا أن أسانيدها كلها ضعيفة كما أشار إلى ذلك ابن رجب حيث قال وفي أسانيدها كلها ضعف قال وذكر العقيل يعني في كتابه المشهور الضعفاء الكبير أن أساني ذا الحديث كلها لينة وبعضها أصلح من بعض يعني كأنهم ينتهون إلى القاعدة المشهورة أن لهذا الحديث أصل وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي هي حسنة جيدة بل إن الإمام الترمذي وصفها بأنها حسن صحيح قال وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمه وقواعد كليه من اهم امور الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث بعدها شري وكنت اطيش فوا اسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه قلت والقائل هنا ابن رجب وقد افردت لشرحه جزءا كبيرا لهذا الحديث قال المحقق, المحقق واسمه يعني سمى الكتاب نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابن عباس هذا اسم الكتاب يقول الكتاب طبع يعني مما يدل على ان اهل العلم اعتنوا به طبع بمكة سنة 1347 ولعل هذه النسخة قد تكون اكبر سنا من ام مولاي اكبر منك ولا اصغر ثم طبع في القاهره سنه 1365 ثم طبع في القاهره سنه 1400 يعني اخر طبعه لها الان 24 سنه قال والطبعه الاخيره هي التي مشير إليها في تعليقاتنا لأنها الموجودة ولعل الطبعات الأخرى قد نفدت وقد تكون الطبعه الأولى بمذابة المخطوطه اليوم قال وقد افردت لشرقه جزءا كبيرا ونحن نذكرها هنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى